قدَسَكْضَرُوا فيِي أَمفُوسِهِم وَعَتَوهُتًاَ كبيرلَقدَتَكضَر فيِي أَم فُوسِهم وَعَتَهتًا كبير يَوْمَ يَرَونَمَلاائِكَ تَلَابُ الشراي مَئِذ اللي مجِمينَ وَيقولُونَ حِجرًا محجورا لَْمَ يَعَوونَمَلائِكَ تَلاابُ صَو مَئِذِ اللي جِمينَ وَيَقلونَ حِلَ نَحدُورَ وَقَدِ النَّ إِلَ مَا عَنِلُ مِن عملَلٍ فَجَعَنَّهُهَ ب أََنْثُورَ وَقد عَنَّا مُهَابًا مَّنصُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَيوومَ تَشَّقُ السماء أُ بِغمامِ وَنُزلملائِكَ تُتنزلة وَيَوومَ شَقُ السمق بِغماء وَززِلملاائكَ تُتنزلَ المُللكُ يَوْومَئِذن الحَُّ للِ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 وَيَوْمَ يَعَظُّ الضَّارِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذِ فُلَانًا صَخِيلًا فقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء لي وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب قوم استخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا من قيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده فذلك لنثبت به فؤادك فذلك لنثبت به فؤادك ورَتَّ النَّاهُ تَرْتِيلَا ورَتَّ النَّاهُ تَرْتِيلَا